وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَدْحِ وَقَاتَلُوا أَحَبَّ مُدْرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدٍ وَقَاتَلُوا وَكُلَّهُ عَدَلٌ اللَّهُ الْحُسْنَى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 فاليوم لا يؤخذ منكم فذية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئت المصير ألم يألن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاق بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل ويت أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراهم الصرا ثم يكون حطاما